احساسا احساسا قلت انت يا الشخص ممكن ممكن يكون بيقول على نفسه حاجات مش حقيقية انا ضعيف انا انا انا مادرش اتكلم قدام للناس انا مادرش اتحرك مادرش انا خجول انا عصبي الناس بتقول نفسها كده الناس بتتكلم وحش عن نفسها فتلاقي تلاقي على طول شرور واحسي شوينزر في الارض لكن الشخص ممكن يكون اهي من النوم ومبسوط جدا مرتفر فوق واول حد يجي لوا من برا يهزق كرمته تلاقي نزل تاني اول ط يعني معنا كان الشور وحسيس عامل زي اختار الموتر رولير كوستر تطلع وتنزل تطلع وتنزل حسب قراء الاخرين لان الوقت يوتر هو المرحلة ان مهما حصل في الدنيا شوف حصلين لما قال حاجة مش بتاعته تلعو نزل لما قال حاجة عنه ضعيف برضو تلعو نزل لما قال حاجة قوي عنه واسمه الحقيقي تلعو كان ثابت لما رحت من برا تلعو بلا خيبة تلعو نزل تاني ايه السبب ده اللي بيحصل في الدنيا ان انا ممكن يكون رائع وحد يقولي حاجة ديني اثرت على كل يومي ممكن تأثر على كل اسبوع ممكن يحصل؟ ممكن يحصل؟ عشان كده الواحد هو خارج من البيت يكون مقرر مهما يحصل في العالم الخارجي مش ممكن اطلاقا يخش جوايا عشان العالم اللي جوا انا اللي بقرره محدش اطلاقا يقرره لكن انت بحسك ايه؟ فهذا الشيء يقرر قرارك أنت تتوه ولا لا ولا تتنفس إزاي ولا تفكر إزاي ده قرارك أنت الشخصي طالما قراري أنا الشخصي يبقى العالم الخارجي إتفاقاً إتفاقاً إتفاقاً ممكن أثر علي وده عايز من المفهوم الزاتي وصانى المسألة على الزاتي وصاني للصورة الزاتية وصاني للتقدير الزاتي وبعدين ده وصانى للإنجاز الزاتي يعني إيه الإنجازات الزاتية كل إنسان في عاوز يكون عنده إنجاز وأي شخص يكون عنده ثياب حاس ما شايف اني معدوش انجازات انا ذكر كتب حد برضو باتشيكون سيرة من هنا من بلاد مش بيش داع البره حد من بلادنا هنا من بيش داع الزكر أساني من بلاد كتب السعودية وبعدين جالي, جالي راجل وبعدين راجل طقي جدا وقال لي اعطاه فرقى دكتور اني مش لقى حاجة يكلاقن في حياتي مش حاجة يكلاقن كويسة قلت له عندك اولاد طرحك عندك ثمان اولاد ما شاء الله انت عندك حق ما عندكش حاجة كويسة خالص في حياتك عندك قال لو مطرحك انا عايز على الحقيقه لي انت بتاع احمد ايه قال لي دي مرتاح فيها قلت لو انا لو مطرحك يجي لي لانك عندك الاولاد وعندك المال يعني عندك حق تزعل قوي قول لي ايه قول لي اخبار صحتك ايه صحتك كويسه اخبارك ولا قال لي, لي. انا عندي التجاره وعندي بتاعي قلت له تعالى نحسبه كله مع عندك الاولاد وعندك المال وعندك الصحه وعندك التجاره لو انا مطرحك أكون في فعلا جدا عندك حق قال تعالى ده ايه اللي حصل ايه اللي ضايقه اتخانق مع المجال خليقه واحده بس راح مركز عليها دنيا كلها كانت وحشه راح لاقي كل دول والمخ ياما كده ما عادش طول تعال نتكلم على اللي بعده احنا عاملين له حاجة واحدة بس وبقت كل حاجة في الدنيا وحشه مجرد ما فكر وركز على حاجة واحدة فقط والمخ يتكلم كده لازم واحد في ثانيه واحدة. انا مش كده ايه انجازاتي كل دي انجازات في حياتي فمحدش يقدر يقول لك انا ضعيف الشخصيه ولا انا ما عنديش في نفسي كل واحد عنده ثقه في نفسه في حاجات كتير لكن في حاجة معينة معدي السيخة فيها وعشان كده بركز عليه وروح تلاحي كل حاجة تانية انتو عارفين اي حاجة فيها اعطي للتركيز تاخد خانسة اربين ثانية عشان ترجع تاني نقطة التركيز الاولى نين فلو سمحت وقفل له بقلات نرجع تاني نتكلم بالنسبة كنا بنقول ايه <تصفيق> بالن بالنسبة لل للانجاز الداخلي كان في سيدة جات لي وبعدين بعدين لي لدكتور انا ما عنديش اي انجاز هي كان عندها حوالي ستسين سنة قلت لها برا يحبوا الحيوانات جدا فبحب الحيوانات قالت يا قلتي لها جدا قالت لي جدا طيب هنعمل اعلانات صغيره كده الاعلان ما بزيدش عشرة دولار هنحط عشرة منهم في كل برايد البلد وحطي اللي عنده حيوان عاوز يخلص منه يتصل بالنمري دي وعملنا اعلان ثانيه اللي حيوان يتصل بالنمري دي وجوزنا ده لبعض وكان تاخد من ده 20 دولار وتاخد من ده 20 دولار وبعد كده راح مكان اسمه الاس المكان ده عباره عن ايه عن الحيوانات اللي الناس مش ويكبرهم ويربيهم ويبيعهم ولو مش عايزين يبيعهم يعدوهم فا راحت تعمل محاضرات وتعمل حاجات وبدأت تكبر ستي دي النهارده بتعمل فوق 200000 تراف في السنه مشغوله بالحيوانات فرحانه بالحيوانات شغالة لان اكتشفت حاجة داخلية انجاز داخلي واحدة تانية جات لي عندها اكتر من 80 سنه بتقول لي انا عرفت بتاعه الحيوانات بتاعته انا احب الحايهات والى ما اعرف اعمل حاجة ولا اعرف اي مهنه اطلاقا ترى ترافه البخي قايل لي لا يخرب بيتك بتعملي انت قد الله لك فون ولادك ولاد ولا عشر كده كلهم ماتوا. قولين? بتعمل حاجة ولو واحدة قايت لي بعمل كيكة اسمها ابل باي. كيكة اللي هي التفاح. دي انا كويسة اوي اوي فيها. ماذا اللي نعمل لها هي اعلانات. سمناها اسرار. اسرار كيكة التفاح بتاعت مدام اسمها ساندرا. عشان جدا والسر الناس بدأت تتعسر عشان يعرفوا السر فبدأنا نضعها لنا وبيع السر بخمسة دولار وبعد كده بدأ توقف في الشوبينج سنترز في الأسواق هي وتوقف تبي توريهم بيقولواها زاي مشغولة عمل رياحية وناس تتصديها عايز السر السر التاسع الكبير دي ثمانين سنة ضروري يكون سر رائع وهي ما عندهش فكرة ايه حتى كيكه خالص وهي شغالة وبدت تتعلم في السكة وبدت تكبر فيها لغاية ماصلح ان حائط إنجاز كل واحدينا عنده إنجاز بخيل كل واحدينا الله تعالى إدار الحاجة عملت زقه عملت زقه عملت زقه وطول ما حبسها جواه حيبقى تعيس وحس بقى بالاكتئابات وحس بالتوتر انت حس بالروعة لما يستغلها انت يستغلها لما يتفتش عليها يدور عليها انا طبعا مش لازم في فنادق ايه اللي وصلنا ديه هلقوا بعد في الثقة الناس لقيت نفسي بعمل حاجات ما يشدعوا خالص بيها ولقيت نفسي هو ده اللي مكالنسة عملهم زمان بس يافل في كل حتة بشوف الناس بقى على طول بتعلم على طول بحضر على طول, على طول بقرا على طول في كل حته عندي على الاقل 7 كتب كل اسبوع اتعلم من الناس في منتهى الروعه خبراتهم وتجاربهم عملوا ايه كتاب واحد بس واحد عشان يكتب كتاب يمكن فيكو كتاب هنا الكتاب بياخد وقت خطير وقت رهيب عشان يكتب لان لازم تعمل ابحاث لازم تشوف انت عايز بتكتب المحتوى تقعد تكتب فيه ممكن كتاب ياخد 10 سنين تخيل انت لما ترى مثلا سبع كتب من دول من ناس ان في الاسبوع شوف التعليمات اللي هاديه لك شوف خبراتك اللي ممكن تتكون شوف في اللي ممكن تضرب اللي مش عايزين يفهم المفهوم هم الزياتي بتغررش الموبايل احسن ده عمري عارفين في الموبايل كنت كنت في مكة في الحج وفي الطواف في الطواف الموبايل ضرب راح نطلعهم معرفش حطوا فين تلعى الموبايل وناشي الله الو ايه كم حسنة كان الو ولاش حاجة ذلك. وتقولي خطبتك أنت بتجيب شو بتعملنا وش قطنا. أنت حكينا تكلم الإسلام. تخيله في مصر. مغني. بيغني. كنا في المركب بتاعت الماريوت. وبيتاني غني. وبعدين بيغني. ألاهي ألو. مين مين مين؟ ألاهي ألاهي يخلذوا شغالين وهذا شغال. ألاهي ألو ألو. يا أتى مع عمر شو كتابك؟ في ناس من باب بالنسبة لها عرف حياتها. تاخذ تاخد عمره. ولما تدوله تاني اتميت في الثاني ما قاله. يشوف حد يكلمني. على فكرة دي في التقدير ازاي كل واحد بيدور على حد يحبه فلما حد كلمك انا عايش لا تاخده منه تبقى ميت ففيها فيها حدودة كبيرة يعني فالي تغير في الموبايل دلوقتي زعلانة ازاي في الموبايل ممكن ما مهداخل ما تدخلش الموبايل موبايل لا تاخد موبايل تاخد عمري مجيش تاني ده بس حتة عشان الموبايل يا رب الموبايل بتاعه يموت ازا حاجة سافرت من جينا كنا جينا من فاريس نازلين على بلد تانية انا وصلت وشانة وصلتش؟ فبالوقتي يعني انت وانت بتبعي تقول يا رب اوصل انا وشنتي فامان لانت لو لو شنة وصلت وانت لا في مصيبة صح? فممكن انت توصل وشنة كلا قدرد وفي مصيبة مميش حاجة خالص وانت وصلت لكل يوم تروح اول ما شفتش لقيت الشنة عافين السنواء السنواء العام الواحد يطوح ازاي ناخد النتيجة لقيت شنتي فرحت بشكل الشنة عافين التقدير ازاي دي فرحت بهم اوي نبت بهم بالليل يوم نرجع تاني نتكلم في الانجاز الداخلي الانجاز اللي عنده انجاز داخلي الانجاز لكل واحد فينا بيدور على انجاز فشوف انجازك عامل ازاي انت إيه كويس في ايه بتحب تعمل ايه ايه شغفك بالظبط ايه اللي نفسك تعمله اكتر من اي حاجة تانية في الدنيا ايه الحلم اللي انت عايز تحققه عارف يكون في انجاز حتى ولو بسيط حتى ولو صغير انجاز الواحد عايز كل يوم يعمل حاجة بسيطة ابتسم النهاردة في وش الناس ده انجاز سلم على ناس مظلوم ده انجاز انت صلفت ده انجاز حاجات بسيطه زي بس هي مش بسيطة هي كبيرة لان بتعمل مسألة اعلى الداخلي بتوصل له شوية شوية عن طريق الانجازات دي فتوصل الواحد يقول لك انا اهم حاجة في حياتي ان انا كن متزن ان يكون عندي اتزان داخلي طب عشان تعمل المحتاج ايه عندك جزء روحاني اخبارك ايه فيه عندك جزء صحي رحت لغاية فين فيه عندك جزء الشخصي اخبارك ايه في كل ده ايه اخر مرة خدت فيها اجازة الناس تاخد اجازات ونص ورا ما دارش ياخد اجازة يج لي تاني فين دول سليم فين طب طب وانا انا فين في ده انا عايز اوصل لمرحله انا نفسي عايز احس ان انا كمان عايش مش عمال قد وادي قد وادي ده انا عايز لما اللي اتكلمت دلوقتي في انجازي السنتي وافكر ايه اللي انا ممكن انجزه الاسبوع ده حاجة بسيطة ممكن مجرد بتعمل حاجة بسيطة جدا حتى تفتي غلط حاجة وانت ماشي تحس ان انت انجزت اتغير حتى مثلا ان قالك حاجه وتقول تعرف انا مش هتنسى حتى ولو كل يوم 10 دقائق خلي بقيه اليوم زي ما بس خذ عشر زيات بدأت أول إنجاز وتبني عليه شوية شوية هتناسب وصلت المسألة على الداخلي بس على أقل الإنجاز الداخلي يادك لغاية هناك خذ ماك ووصلنا لغاية فيندوجي من أول مفهوم الزياتي وصلنا بعد كده بعملك حاجة اسمها المسألة على الزياتي المسألة على الزياتي وصلت للصورة زيتية وصلتك الزاتي. الزاتي وصلت وبعد كده وصلت للثقف الناس الثقه في عبارة عن الفعل مش بس الفعل الفعل وانت عارف ان مهما يحصل برضو هتنجح برضو هتنجح مهما يحصل مهما حصلت لك مهما حصلت تحديات برضو هتنجح برضو هتنجح عارفين حاجه الثقه في الناس اول ما وصلنا على مطار يل بعدين بدانا نشتغل شوية وكنت في فندق بالفنادق من غير ذكر اسم الفنادق لانه كان فندق فرنسي وهو الماريجيان عارفينه بالطش كده عشان بس ان انا على لحد مش موجود وبعدين كنت كل مكسب اكسب جاي استحسن عامل يلغوها هوها كان تروح فيها على باريس كل ما كسافها هو كل ما كسافها هو كل ما كسافها يغوها فردين قلت له يعني انت تروح ماليه شوف يا ابني ما اقدرش بيها لك تقول له قال لك انت مش فرساوي شفت الفرقه بنفسك وتسمع عنها اشوفها في التلفزيون لكن انت بنفسك تحس انك حاجه ثانيه خالص تقول له طب والله انا مش موجود هنا عشان خاطر يعني طب ممكن ممكن واحد عندنا بس ما لك قلت خلاص رحت مستقيم عشان استقلت مش عايزين حد يستقيل كده راحوا كان بني اثنين دولار على فتورة عشان طلعوني حرامي وراحوا ملابسيني تهم طبعا كتل اول مرة اروح للنقابة وظل غاية دي واسبتناهم اللي هم كانوا مغششين في الحالة دي اللي كان ممكن اخد الورقة دي وارفع لي بعضية وفي كانالة في المنطقة الخطورة التفاق الانصرية كان ممكن فعلا اقفل لهم اللي كامل لكن انا رح تولي رح تولي شوف انا مجدين عشان عاملنا شكل هذه ال مش في الشارع ولا بعينيك ولا بتاع وثاقه قرر في قرار قررت قرار اني مش ممكن اتفقل حوصلتين المرحله دي هذاكر اكتر هتعلم اكتر هروح في كل حته هعمل ليل وهشتغل ليل ونهار لغاية ما اوصل لني عادي وبعدين لقيت محل صغير اسمه لو بريد توادور محل صغير دي نقطه صغير حياه ربنا باركنا سبحانه وتعالى وانا راجع عشان محل صغير دول على قد عندي خبرات كبيرة ساعدته وافعلت كم شهر عمل نص مليون دولار قال لي نصهم واشتغل معايا وتبقى شريكته انا راجل بتاع, بتاع مطاعم مش كنت بشتغل الصبح طول الليل وادرس في كونكورديا جمال كونكورديا وفضلت على كده فترة لغاية ما وصلت مرحله ولقيت مكان في وكان ده وصلت فيه لغاية يا دوب المدير كان في شركة ثانيه اسمها شركة كارا رحت المدير عامل رحت خبط عليه وانا خلاص قررت اني اشتغل في الفالوريا هناك في الفندق حصل حاجات وحمسشني المهم فشوني مش, مش قالوا لي يعني قالوا يعني احنا مبسوطين منك جدا بس ما تاني ومشيت وكل ما تروح حتى تخضهم تشتغل جامد وتكبر فتا اللي حصل لقيت نفسي في الشارع وواحد قال ثلاث فرع وكله اداني نمشي من هنا رحت ده وقت كان جريجي حد جري يا لكن ممكن نتكلم براحتنا وانا رحت له كان اسمه سلطان قلت له يا مسلسل فايس انا جاي هنا عشان اشتغل في الاداره عندكم قال لي عندي خبرات الغره قلت له عندي وعندي شويه حاجات كده مش بطاله بس يعني ما اشتغلتش مدير لكن عندي انا طموح تعالى عندنا ايش موضوع صاحب المكتب روحت من الشغل قعدت في تاني يوم يوم الثلاثاء ااا عندك آه وظيفه في الإدارة قال لي تبشكر هنا باخت قلت له قال لي مش قلت لك ما فيش وظيفه قلت له اتأكد لي ثاني قلت مش في حد لابس مش في حد خرج قال لي ما حدش خرج ما حدش ما حدش خلاص ما عندناش قلت له تاني يوم اكيد اني بشوفه اول مرة صباح الخير مساء الفطار اخبارك هاو ار يو ايه أو... اخبارك انا جاي عشان وظيفتي المدير قال لي ما عندناش حاجه وما حدش مات ومفيش حاجه خالص حصلت قلت له مش يمكن فيه مصيبه مساعد بتاعك قال لي مفيش حاجه خالص رجعت له اليوم. قال لي انت برده انا بشوفك اربع ايام قلت ها. قال لي انت قلت, ها. قال لي لي قلت يا بيه ومساعدها وانا راجع تاني وقعدت قال لي طب ممكن تعمل قلت له بس جربني اسبوع وبلاش قال لي لا مش اسبوع جربها الشهر كله برضه ببلاش كنت بروح لبايتي يومش واخي واشتغل له نهار وساعد احسن الناس كلهم اللي حصل ان المساعد بتاعه مشي ما عطينيش مدير ما حطوني مساعد بتاعه شخصيا كنت بشتغل له نهار وافكار جديدة بشهاداتي بخبراتي لان انا ما عنديش شهادات وبكلم ثلاث لغات وصله مساعد بتاعه بالظبط في اقل من تسعة شهر كنت مدير عام المكان ده لما هو مشي لانك بتاخد ثقه تبقى عارف بالظبط عايز ايه وما تسيبش اطلاقا الانسان لماسك في حاجه وعاوزها وعارف وعايز وعارف انها كويسه عارف انك تستحقها وعارف ان هي تستحقك انتوا الاثنين تستحقوا بعض مفيش بحدش في الدنيا ممكن ياخدها منك مظبوط الكلام هذه النظام بتاع الطاقه الداخليه وبتع الثقه في الناس الشخص اللي عنده ثقه في نفسه يقول لك يعني ايه في النفس طبعاً مش واثق في نفسي وانا بتكلم قدام الجمهور لكن واثق في نفسي في شغلي واثق في نفسي مع اولادي واثق في نفسي مع اصدقائي انا اخد الثقه من هنا اشوف انا بحرك ايه بتنفس ازاي بفكر ازاي بتحرك ازاي تعابير وجهي عامله ازاي واخدها من هنا واعملها دي وافكر ازاي نزل اللي بيتكلموا وبيعملوا ايه بيتصرفوا ازاي بيتنفسوا ازاي وابدا اتعلم منهم واتحرك زيهم ودي اسمها تمثيل النموذج البشري المتميز اذا كان اي حد في الدنيا ممكن يعمل حاجه انا وانت كمان ممكن نعملها صح هم أحسن من نفسه أي حد في الدنيا مش أحسن منك لأن حدش في الدنيا ممكن يحد من قدراتك غير شخص واحد بس انت التاقم انت الوحيد اللي ممكن تحضل من قدرات نفسك لأنه ممكن جدا انت تسرق وتخطف من أحلامك تكون أنت حرامي أحلام شخصية أحلام نفسك تكون أنت حرامي أحلام نفسك إيه سبب إن أنا كل مرة يبقى نفسي عندي أحلام أعملها و بعد أن أكلم نفسي لا ولا مش هتنفع لا ولا مش هتشتغ في الناس غبيان على الشخص ممكن انسان يكون يكون فايق يكون غلبان وانت بتصرف ماشي في الشارع وحرف زبطه نملي واحد كناس الراجل ده في اليونان دي قصه حقيقة. ما كانش كناس كان الراجل ده كان مدير وعاقبوه البلد عاقبته فحطوه كناس عشان يزبطوه كان مرتبش كان سعيد كان مبسوط كان فخور بنفسه وعمل يكنس وعمل قشط راحوا التلفزيون راح يصور له قال له تعالي بنظف البكتيريا وبنظف الجراثيم عشان احمي المواطنين اليونانيين. انا مش كالناس. فالشخص ايه حاجة يعملها بيحتز بيها. يحتز بيها ويتعلم يحبها ازاي. ما هادش يكون لاجة انا بحبش وزيختي. حدها اتعلمها اتعلم ازاي تحبها. حدها. ما ديفشي من نظيفة. رايح وصيفة جديدة بشروح السلبية من قديمة لان اخدتها جواك وانت متضربت. تأكد هتروح بتانية هتلاقي حاجات زي هناك. دي استمرار لان اخدت نفسك من غير ما تتغير دي اعمل تنسيب علاقة على شروع احساس سلبية اعمل تنسيب وزيفة على شروع احساس سلبية بالضب تنمي نفسك وروح لجديدة وفي الجديدة هتلاقي نفسك عملت كبر لكن طلب معك شروع احساس سلبية من دي هتجبر جواك لان المخ مش هيسيبك هيجب هلك موقف للتاني ولو جاتلك هنا مشكلة هيجيب لك اتنين مع بعض ليس بشيء بالنسبة لعلاقات الشخصية عمرك ما تسيب علاقة اخلاقة مع احد مجرورك مبنية على حب وتسيب الشخص وانت مرتاح وتتمنى له الخير وتكمل في حياتك ما تشيلش حاجة لان اسهل وارخص بكرا هنكلم بحاجات دي بالتفصيل. لان اعافين يبقى نتكلم في التسامح وكلمة دي كلمة كبيرة ولكن لما نيجي فيها فعلا وتلاقي عندنا في الشريعة وعندنا في الدين وعندنا في القرآن وتلاقي واحد هو بيتكلم الحاجات في كلها بخص ابوه بقى سنين وانت عارف انه اتدهر شكله من ثلاثة ايام وطبعا انا عارف كده لان عندك العقل والقلب الاثنين لازم يوافقوا فانا قلت حاسبها من حتى العلمية من حته العقل الضابط للبرنامج الشخص ده فهمه ازاي ازاي ممكن اغيرها ازاي عشان فعلا يخلي قدراته الدينيه تشتغل صح الشخص فعلا انسان اي حد يمشي فيها إنه كان موجود معهم لان سبا صماته هناك فسبوتي كلام ده، في شخص ملك أنا واسق بنفسي، أنا واسق بنفسي لو حد سألاني، أنا واسق بنفسي، أنا واسق بنفسي، نلاقيه إن على تلفون يقوله له سيني يا رجل، أنت فين؟ رأوز ضعف، أنا كان فيها هذا التفصيل ممكن، أنا وصل مرحلة دي، أوصل مرحلة من العرب بالظبط إن الثقة في النفس ممكن تتأسس إطلاقاً بالمؤثرات الخارجية، الثقة في النفس ممكن أوصل لها إزاي؟ ممكن أعملها إزاي؟ في حاجة اسمها، في حاجة اسمها، الجسم نفسه اسمها الفسيولوجية الثقة. اسمها confidence physiology or the physiology of confidence الشخص الواتق من نفسه تفاقه في تعمل ازاي؟ تنفسه عامل ازاي؟ تحركاته عامل ازاي؟ تفكيره الداخلي عامل ازاي؟ اسمها الوقت اللي فيه تقر ودي اول حاجة الواحد تعملها لانه لما تغير الجسم التفكير يتغير لما غير التفكير الجسم يتغير لما تغير حاجة الحاجة تتغير هم المشوين سوا عشان يدعلك psychosomatic لانه حتى الماسي من الكلم على جسل روحاني على العقل الروحاني والعقل اللاواعي والعقل الوعي دي كان ملحجات اكتر من الاول ودي هناخدها في طاقه عشان التفصيل يعني ايه العقل الروحاني يعني ممكن اتصل بحد يتصلها ثاني وما هيش دعوة بقى بالعفاريت والشيء كان التاريخ ده اللي كل ما تطلع حاجة جديدة حد يطلع يركبها يا راجل شوف بنفسك وبعدين شوف وبعدين الحاجات دي قوتها دي علاقتها خطيره وانا بدوحه المره فاتت حد عندها الشقيقة بقى تنفي سنه حد من القعدين خلصها في ربع يعني عند معلومات الواحد يستغلها قبل ما تفتح بؤب بكلمة روح بنفسك وشوف بنفسك بدل ما تعقد دي لو ما عندكش بيت لاين مش, مش حتى سمعت من حد وده المؤثرات الخارجية اللي بتاثر في الثقة ممكن تاخد معلومات في 380 درجة من حد قضى حياته كلها هناك تعلم اتعلم انا بكون مبسوط لما اجي هنا اوصل لاي في محاضره قدام في, في محاضره قدام دلوقتي في 4 5 محاضرات في شغلي في نفس الوقت في, في حاجة بتحصل في حاجة بتحصل لأن هم كده بيقولك انا لما تقول عندك اتش دي ولا دي يشوف مين موجود بيجي حضرات زي بيخرج له وداعته وواحد بيتعلم من حد قضى حياته عشان يعمل المحاضره دي بتتعلم عايز تتعلم مبيعات تتعلم من حد باع و... و... و... وكان عنده اعتراض اكتر من مرة والناس كانوا اعتراضتوا اكتر من مرة و من اقوى الناس في العالم في ال... في الحاجات دي كلها تتعلم منه صح عايز تتعلم التسويق اتعلم التسويق الاستراتيجي عايز تعلم خدمه صحيه تتعلم من حد جاله سكت قلبيه هناك هتتعلم الناس يعرفوا بالظبط وما بيقولوا ايه. مش في الجامعه الجامعه تديك شهاده شهاده ممتازه زود عليها بالبرامج دي كمان معلوماته اللي بدأت توصل لنا متأخرة بقى لها أكثر من خمسين سنة في الأوساط العالمية. فلنين كان على الطاقة البشرية دي كلها. حاجات في منتجة قوة، حقت في منتجة روعة، منتشرة بقى سنين من بره الوجه. واحد يبدأ يفكر وياخدها في الاعتبار تعرف لما توصل لمرحلة تلزامه كنات اوصل أوصل مهات الثقة الداخلية واستعمل توارث الخواطر بالطاقة البشرية ورجع للثقة. أجبه من بره ورجعها لثانية. أجبه من هنا ورجعها هنا. في حاجات الواحد يبدأ يفهمها على طريق قدراته الداخلية. في قصة قبل ما نسكن لوقت عمليها دي بسرعة واحدة ست اسمها موزس بنسميها جراما موزس اللي هي الجدة موزس الست دي هي صغيرة هي فلاحة فطبعا هي فلاحه إجواز الفلاح ربعه فلاحين عادي في مكان فلاحين كلهم عادين فلاحين كلهم فلاحين وبعدين كلهم كبروا ولا مولود كلهم فلاحين وتلبر عن نفسها كل ترسل ماذا سقنا ترسل كل ما تفتح بوها يسكتوها بلا خير بلا تسمى لا تتعجش فكر نفسك إيه فكر نفسك كاسف يشخ بالهبل وهذا تكامل على كده بس بوها كان في حاجة كان في مارب عايز انطلق وبعدين كلهم ما تقول كان عندي خمسة وثمانين كل ما كل واحد وحدة في الفلاحين وعدة تمل الفلاح حوالي فجأة جاءها حالة داخلية، أتت لها السني، السني راحت رسمها، رسمت لوحة، وراء النوح رسمتها العسل أنا كان فيه حد عادي بسيارة السيارات تصرد، شوف العناية الإلهية لما تجهز حد لوقت المناسب راني جرى فايز في المكان ده بالزات وراح للسيتي دي لأنه بتساعد عشان يشرب مية وبعدين بقص لا اللوحة دي، الأميرة رسمت اللوحة دي، أعرف أنا انا عندي جهاز، أنا بقى هيسكز واحدة أنا طب ممكن أخذها منك عارف هانج، هاي اللي أخذها في نيويورك. بعد مليون دولار جراما موزس جراما موزس جراما موزس, موزس. لوحتها النهاردة اقل لوحة دين وخمسين الف دولار سابت حوالي حوالي تلاتين لوحة لا اكثر ولا اقل اللوحاك اصبحت من الحاجات النادرة في العالم لان كان جواها رسام كان عاوز يخرج كان عايز يطلع على الدنيا يطلع جوه ايه ايه اللي جوه ايه اللي عاوز ياخده دلوقتي ايه اللي مستني يجي المحاضره دي يسمع حاجه يقولك تعرف دلوقتي حال دلوقتي حال ان انا اكبر دلوقتي حال ان انا اطلع, ان اطلع. الناس بتكون واحد ما عندوش فكره ما ادش بدا خالص شوف ازاي كان اصلا نبص لايه المحاضرين عالميين وكبار زي توني وبتاع يعني كان كان وكان كبار فاشل كمان وبعدين لقى براسه وكبر فيها والنهارده بيشوف بالالافات من الناس بقى مليونير ناس كتير كل واحد فينا جواه حد ينطلق عايز عايز بيوصل خلك كده أنت أنت مش عايز تفوله أنا قلت لك كتاب 3 مرات وقلت لك أحبات سبعتش مرات يعني في حاجة مش مأزبة في حياتك أعمل فيك أي تاني عارفين في افريقيا في أفاص اسمه البابو يعني انت أبو ده عايز يمشي القرود الصغيرة دي عشان ما يمسكوهاش كده والارض ممكن يتكسر ولا يحصلوا هذا عايز يمشي كده يجيبوا البابو جوا موزة والارض بتحب الموز أول صغير كده شكله حلم اللي هو جوا وربل مفتوح اول ما يخش الباب مجرد يتقفل شوية يروح ماسك الموزة يروح جيل واخدينا لان الناد عايز يخرج كل ما في يسيب الموزة ويخرج لكن هو ماسك يسيب الموزة مش عايز يسيب الموزة في ناس كتير كده ماسك الموز ياخذ ولا عندك علاقة ميلا بستين لو عندك شغلان ما تشفى حدها ماسك الموزة ليه ما تسيب الموزة الفات مفتوح وراك حكاية تكايف الموزة كل واحد يجي للعاقة ده ليه الموزة ما قول ورا طبعا الدنيا بتدير بالشمال واليمين راجل البوزة ده اسمه اتوغاكي صغاي ما تشيب الموجه سيبها الباب مفتوح وراك لا مش بيت بوزه فيها وقولي احباط واكتئاب ودنيا تقول له يا راجل انا اديت لك انذار 17 مره ارجع تفوق ما حد يقول تعرف انا كنت متضايق جدا لما مشيت وبعدين بصيت ورايا وقلت دي كانت احسن حاجه حصلت في حياتي لان بدأت اكتشف مين جوايا لما سيبت انا ما شفت الفن قدام الناس جاءت ناسي بالشغاية ناس بتقول لي عندك تلقاء وكتبت حلوة كتبت كتابة باع عمل كتير قالوا انت كاتب وقتلهم ماشي وقداما لو بدأت اتكلم الناس مش فهم انا بقول ايه بكلم حاجات مش فهمين انا بقول ايه فبدأت اول حاجة عشان لاخر شوية ثقاف نفسي بدأت تدرس الاطفال المعوقين عشان ما تفهموش انا بقول ايه وقتلان تكلم مع الاطفال اللي بفهمهم عشان يدوب يفاضل السكر بيضى بوري قعدت مره في الناس دول لغايه ما شويه شويه وصلت للكبار لقيت لما وصلت للكبار وعظامه راسب شديد اللي كانوا الاولين بيفهم اكتر منهم بكثير يعني كلنا فينا بلاوي كل واحد عنده حاجه وماسك فيها ماسك الموزة مش عاوز يسيب الموزة عارف كويس جدا نفسي بدخن والدكتور قال له خد بالك انت هتموت فيروح عند التدخين قال لي لما الدكتور في حاجة, حاجه رائعه طلعت فيها طبعا انت عارف من زمان واحد يقول له انا عندي اخ اكبر مني باكر ما شاء الله اخذ وزنه في الحياة ودكتور بعدين يمشي ودكتور قال له. راح الدكتور قال له على فكرة لازم تخش شوي عصن قلبك حيوقف فقال له بس انا بحب الاكل انا بعز الاكل يعني انا والاكل صحاب اعمليه طيب ايه السبب لان في حاجة اسمه التقدير الزاتي انو حسن واتب الواعد ان اخواني صغادة سميع ابناي وانا صغاري وهي تايه يا يلع... ياخد نايده صعب جدا منك كان منه حتى هي <تصفيق> واحدة الراجل في حياته له اتنين معاها واحده ولا وادي الى الرحمن انت حتى تعمل نفسك ساد وغني من... طب انت بتحب تعمل يوم صغير بتحب تعملوا دلوقتي بتعملوا دلوقتي. دلوقتي من ضمن الحاجات المهمة جدا روح عشان توصل لخفه النفس لازم اول حاجة افكر فيها اول حاجة يعملها يبدأ يعمل تغييرات بسيطة في حياته شويه تغييرات بخرج على منطقه الامان بخرج على منطقه الراحه ابدا اتحرك من المكان اللي انت عشان تروح لمكان ده فعلا عايزه روح لازم نتي لازم ينطلق زي قصة البطه اللي كتوقف على الجبل وقالت لاولادها تعالوا ربنا راح يجونا قلت لهم تعالوا ما تخافوش حيجوا ليين قلت لهم انا ماما ما تعالوا راحوا جايين راحوا شقاهم راحوا طايرين وكتشف انه بعرفه طيره عشان خضر واحد ساعات كتير بحبت حد يزوء ازاقها وربنا سبحانه تعالى بعتولك في الوقت المناسب يقولك ان الجواك بارك عاوز ينطلق انت سكت ليه الوقت حان انك تفوه لنافسك لان قدراتك عندك طاقة لو توصلت ببلد ترى الكهرباء مو انت عندك عقل في 150 مليار قلية عقلية بحبتك خمس تلاف سنة بس عشان تكتبهم. عندك عضلات لو اتحطت تساوي 25 طن انت بتعمل ايه قاعد تتفرج على التلفزيون طول النهار اتفرج على حاجات انت بتحبها وبعدين اقفله بعد كده مستغل قدراتك اللي هناك دول مسواين على وقتك انت مسوي ايه دي حاجات كهرومغناطيسيه مع كهرومغناطيسيه عندك عاجبك انك تخلف في الاخر بتعمل ايه الواحد علي يجي طب انا ممكن انا ب... التدخين الواحد يبدا يفكر انا انا بدخن ليه انا كاتبتي كويسه عليا انا ما كنتش قالوا لي حاجه دي لو شبه ما بنسبنيش. عشين صعب من اصلاف السرطان تجاب لك الزايمر تجاب لك تجاب لك في الكدني والبلاو دي طب ليه ما عادش عايز روحه الواحد روحه يفكر انا النهاردة تعلمت حاجات جديدة عندي ثقة اكتر غير من الحرام بدأت عندي ثقة بنفسي نفسي ان انا ممكن اقدر سعلا اعمل تغيير فلو كنت بدخن عالبتين ابدأ انزل شوية شوية ابقى شايف ان فيه ان فيه تحسين بيحصل في حياتي حتى ولو شوية صغيرة بس باستمرار في الحالات دي ممكن اوصل لا اعلى المراكز ووصل للمساء الاعلى الزاتي لان اعرض اوصله من زمان صحتك اخبار ايه بتتمشم؟ بتحب تشم هوا نظيف؟ تشم هوا نظيف كل يوم حتى ولو خمس دقايق زود حاجة كل يوم خليك مختلف عن منطقة الامان منطقة الراحة تخلق عنها هتوصل تلاقي في حاجات كتير جدا مستنياك نستنياك تيه حاجات رائعة جواك بتقولك انت كنت فين من زمان يا راجب لان ادي القوة الداخلية لموصل لمرحلة الثقة في النفس يبقى معنا كده لازم اخرج عن اللي انا بعمله بعمل حاجة جديدة ولو بسيطة كل يوم تغيير بسيط كل يوم تغيير بسيط لغاية ملايك التغيير الكبير بيحصل في حياتي وده وصلني لاعلى مراكز الثقة في النفس وعد اسمه سيلباستر ستالون القصة دي في واحد داني فنفسي شاب صغير هو ماشي ده عاد تاني ترمى واتات اورديو هايتن اه هات اورديو هايتن اللي حصل كان طفل صغير وكان بياكل جدا ايش معنى انا ايش معنى انا ما في يعني وحال كتير ايش معنى انا وكان بدايه جدا وتعبنا عشانو فادي حصل كده على كده وكان بيروح المدرسة وناس بيعملوك انه معوض قالك لا مش عايز اروح فابوه قالك اوكي خليك عاد في البيت في البيت طبعا كان بيروح في المدرسه وطالب دماغه يكون سباح طبعا ما حدش عايز يوافق ما حدش عايز يوافق وبعدين في يوم الايام لما كل الناس رفضته راح رايح في مكان على النيل بيتنشى قال هناك في معواقين زيه بيعومه فاسألهم هل مين ولا التعمل ايه قالوا له الله يشوف في هنا مكان في مؤسسة المعواقين روح لهم فرح لهم ابلون وكان عنده حظ استطراع فبدأ يبهلل وبعدين اخذ الجطورة وبعدين كان عايز يعمل حالة في منطهر الخطورة كان عاوز يعد المنش عاوز يعد المنش ما عادي ماشي درجه الحراره ممكن توصل عشرين تحت الصفر المرك في منتهى القوه في منتهى السرعه الناس العاديين بيموتوا تحتها فطبعا رفضوه تماما ولما صمم اكتر من مره وصمد اكتر من مره جه اخيرا قالوا له ابو اسامه يا طيب هتروح لبحيره التمساح وهتقوم هناك رايح جاي وبالعكس وشوف ممكن تعمل فعدوا لكن كان فضلوا له عشان فضلوا نقطه واحده رفضوه فاضل ما صدقوه راحوا ليه فضل وراها وتحدى قال طيب انت شايف بس على حسابك وسافر على على انجلترا وقبل ما يعجل منشب اسبوع واحد بس باسبوع واحد بس جاله خراج جاله خراج هنا بقى كبير اده كتر اقول له خلاص متى درسه لازم نفتحه قالوا هم فتحوه قالوا بس لو فتحناه لازم تاخد عشرة ايام راحة قالوا هم فتحوه راحوا فتحينه قالوا ما مرضو حمزة لما الام صمم قالك تعمل حطه هوراك مركب عشان لو موت تنبي ما احناش مسؤولين فمضى وراح نزل وعدل معنش و ترى قبل الناس العاديين و لما خرج عبدالرانش راح جاي المدرب بتاعه و راح عليه عالم البلد لما جم الناس بتوع التلفزيون عشان يصوروه راح شاين العالم الناس اللي هوات شافوا الانسان ما عندهوش رجلين وراحوا راحوا اقاف تعرفوا هم بتعرفوا في حاجة واحدة بس ان الانسان المعوق بيكون معوق من الداخل مش من الخارج و اتخاف النفس توصلت لاعلى المراكز اللي في الحياة اتمنى تكون الانسان الزوار دي وصلت لكم هذا a možná je když jde o že to A uvidíme, co. A